يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدن لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 125. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا 127. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يُوعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُ وَمَسِيرَ لَهُمْ فِيهَا مَا ما يشاء خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا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 124. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 125. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 126. وكان ربك بصيرا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا lelle, اسْتَكْبَرُوا فِي lelle, lelle, lelle, lelle, lelle, lelle, lelle, وَيَقُولُونَ وَقَدِمْنَا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 واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك شبعوا ما كانوا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمّاهم تدميراً وقَوَّمَنُوحَ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَ أَغْرَقُنَاهم وجعلناهم لِلنَّاسِ آيَتَهُمْ وَأَعْتَدَنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيمَّا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَكُلَّهُ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّن تَبَرَّنَا تَتْبِيراً وَلَقَ أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هجوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كذا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفلعا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 124. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا 125. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 126. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برصخ وحجر محجور وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسب وصهر وكان ربك قدير ويعبدون من دون الله ما لا يفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسل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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبير وإذا قيل له مسجود للرحمن قال وما الرحمن أن المسجود لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماوات برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جع الليل وانها رخ الفت لمن اراد ايذ ذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض وَإِذَا خَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا